إن الحمد لله أحمده ومتعينه ومتعينه ومتعينه ونعوذ بالله من شروره سنا وفي آج عباده من اهدئ الله فلا مظل له ومن نظر من له وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إِنَّا بَعْدُ أَلَّا وَمَّ أَفْلَقَ الْحَدِيثِ سَلَمَ اللَّهِ خَيْلَ صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله الأمور محدثاتها وكل محدثة الجدعة وكل جدعة الموالات مواقف الكلام في نبحث أذلة الأحكاة قبل الدخول في شرح الكتاب كما في أجهزة الأولى قد لفرنا من الأذلة التي هي أذلة أحكام أكثار وأجمع ونحن ما زلنا في النوع الأول من الأذلة وهو الدليل نفسه ونحن نتكلم عن النوع الاول من الذريه بنفس وهو الاصل من نفسه وقلنا ان الاصل بنفه نقلي و عقلي فنذهب الى التفكير الضاني وقلنا ان هذا الذريه حتى يصح بالله الذي ويكون الاحتجاج به قويا صحيحا لا بد أن يتضمن أربعة سرور لا بد أن تتحقق فيه أربعة سرور صحة التسناد واستضاح الضلالة واستمرارية الحق ومتحانه على المعارضة المجدين ونحن نتكلم عن الشرطة الأول هو صحة التسناد تخلمنا في الحصة الماضية بما يتعلق للشرط الأول من تحكي قلنا أن الدليل النقلي له طريقان في وصول لينا متواكب وآحاك فأما متواكب القرآن فهو المحتج به وهو الدليل الأقوى لا يحتاج إلى النظر في هذا الشرط يكفي بان التواتر اعلى درجات الصحه لان التواتر اعلى درجات الصحه وتكلمنا عن لم يتحقق فيه التواتر او التواتر مما يوضع في التواتر الشاذ وندفن الخلاف في ارتياد البيان اما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا منها المتواتر ومن الاحاديث أما المتوافر فهو مقبول دائما بالنسبة لشرط الأولين فهو طهيح بل التوافر أعلى درجات السحة وقد عوّقناه لأنه نقل جمعين عن جمعين يستحيل تواطر ومعلم كمي يكون مستند النقل الحك والمشاهدة يقول يكون مستجد الحزء، النقل الحسي والمشاهدة فإذا تحقق التوانو في الحديث فهو صحيح وقد تحقق الشرط الأول من ويبقى النظر في الشروق الثلاثة أما ما لم يسمع أو لم يصل درجة التواكر وهو الآحاب فقلنا أنه في المقبول وفي المردود وانما الاستدلال في المقبول اذا نتكلم عن الشرط الأول وهو صحه في, في الدليل الأول وهو الاصل في فقه فيما يتعلق بالسنن بالسنه الفاحشه وقلنا ان السنه الاحاد استدل بها ويستدل بها ان لما إذا صحت إذا تحققت فيها تحقق الصحة علماء الرسول يقسمون الحديث الآحادة إلى قسميه وسنتكلم بالإصلاحين يقسمونه إلى مسند ومرفد والاحتجاج إنما يصوم بمسند الحديث إما مسند وإما مرفد والاحتجاج بالمسلم لا في المرسل إلا مرسل التابعين وهو المرسل عند المحدثين الحديث المرسل عند المحدثين وما رواه التابعين عن النبي صلى الله و Shout نار واه الله عليه وسلم هنا أجد عليه الماء في الموصل وهو قول لم يلقى رسول الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قول من لم يلقى رسول الله قال رسول الله وهذا الجروسة بيهذا المعنى أعد من الموصلين عند المحدثين وهو مؤثر ما رواه السابق عن النبي عزيز لذلك العلماء يقولون أنه لا يسترد بالمرسل إلا مرسل التابعين فمرسل التابعين هو المرسل الخار هو المرسل الخار ومرسل التابعين او المرسل على هذا الخلاح اختلفت علماء رحمه الله ورحمه الله اشتجاد به شوابه المحجيسون أو يصولون أما أنواع المرسل السخرة وهي بعيد قسم اذا المحدثين وان كان تسمون لغيثها وهي انواع من انقطاع او انواع من انقطاع اخرى كالمتقطع والمضطري والمعلق فكل هذا انقطاع وهو غالب في صحه الاسناد انما المتقط سيكون صحيح الاسناد في شروط اخرى المتصف شرق من شروق الصحة قلنا يقسم العلماء الحديث إلى مهنده وهو ما اتصل ثناغو ومرسل وهو ما الذي اتصل ثناغو المرسل مرضوط لأن فيه عدم الاتفاق المرسل مرضوط ولا يتسج به وهو ما رواه من لم يلقى رسول الله وقول من لم يلقى رسول الله قال رسول الله ولكن إذا كان هذا المرسل كابريا فروت حبيب عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه تفصيل وإذا كان المرسل صحابيا صغيرا فهذا محمود مطلقا وهو ما يرضيه مرافيل الصحابة مرافيل الصحابة هي ما يرضيه استغار الصحابة عن الندار الثقاب وهم في حقيقة الأمر ما سمعوا من النبيات إنما سمعوا من كبير الصحابة مرافيل لا يتكلم عنها فهي مقبولة والحاديث المقابعة أو المرافيل الأخرى الأقف فيها إلا مرتد السابعين فجرور أهل العلم من المحديدين والأطولين يردون لسجلالتهم لأن فيه انفقا حتى ولو كان ثابعيا فإنه قد جاء أن الثابر قد روى عن الثابعين فواجه ينجل من, من المحصرين روى الثابع عن الثابع عن الثابع عن, عن, عن الصحابة عن فطول التابع قال رسول الله لا ينزم جمعه انه سقط الصحابي فقط ولو لذلنا انه سقط الصحابي فقط لقلنا لان صحابه جهالة الصحاب ولكن يوجد في, في نقد التابعين او في نقض التابعين في المرضي ما عن تابعه إذن فجمعه الهلماء أثنى المرتلاء مرضو. سواء كان مرسل تابري أو مرسل غيره على افتلاح من قال عنها المرسل وقول من لم يلقى صلى الله قال رسول الله إلا الصحابي, الصحابي الصغير مرسله متقف وفي دارة القديم إذا بالخلص الذي رواله التابعي اختلف فيه العلاق ما رأوا المرسل الذي الله تابعي التابعي مرضود تابعي تابعي تابعي مرضود هذا هو اتجاب التابعي اختلف فيه جمهور المرسل أنه مرضود إذن فلا بد في الاستداد أن لا يكون مرسل هذا على قول واحتج أبو حنيفة ومالك وأحرش المشهور بمرسل التابعي إذا كان الثابري ثقة ولا يؤثر إلا عن فقه فهذا قضوه لمرسل الثابري بشر وهو أن يكون المرسل ثقة ولا يؤثر إلا عن فقه والشافعي رحمه الله وبعض العلماء وافقوه قالوا بقضو المرسل إذا كان فيه ثروطا فالشط الاول ان يكون المرشد من كتاب الحاكم وان يكون هذا الموثق الى هذا نفسه الحفه او الى تاركه القضاء والروايه التي تلقاه يروى او ان يروى مسندا من طريق اخر إذا أنت لا أكثر أن يكون رواه أحكي بارتان أرسلوا أحكي بارتابعين وأن يكون أحهاد الكابريين إلى شارك المطار المخالفون وأن يروى مسنداً من طريق آه أو أرسل أرسلوا غير الأول أن يكون أرسل روية مسنداً مُرْسَلًا أو أُسْلَدًا من طريق الآغط أو مُرْسَلًا أُرْسَلَهُ غَيْهُ آلٍ أَوْلٍ وَأَنِلْ يَقُونَ مَضَى عَلَكْهِ فَتْوَى الْأُلَمَانِ وَإِنَّا رُزَّ حَدِيثُ المُرْسَل المُرْسَل الحديث المُرْسَل وإِنَّا رُزَّ الحديث المُرْسَل المُرْسَل هو وقلنا من قطع حسن لأنه يقابل في هذا السلاح يقابل في هذا السلاح المسلم وإلا المرسل نوع من الانفطاع فالحديث إما مستصل وإما مستقبع والمستقبع أنواع الانفطاع هناك المقتول وهناك المرسل وهناك المنظر وهناك المعلق لكن ودار القول ان اتفق في هذا الاشتيلاء فقيه بالمنذر فتحج في المسند والموصل بل احتياجيه اصول المسند في اق اما الموصل فالاصل فيه الرض انه منخذ الساعدي اختلف فيه في العلماء رحمهم الله وقد ذكرنا الخلاف فجمهورهم يرضه مطلقا وائمه المذاهب يقبلونه اذا كان أرض المرسل ثقة لا يؤمن إلا عن ثقة والشافعين مذهباً أن يقبله بسرور أن يكون المرسل من كبار التابعين وإذا شاركه غيره من الحصارين المقالبون وأن يروى مهمة من طريق آقل او مرسلاً أرسله غير الأول وعليه تمضي فسوى العلماء هدف مرسل مرسل ما سيحضر المصدر التابعين يهدي الشرق وإذاك المصدر مرضوط من أفتالنا في قبل الآن نعود إلى المسند نعود إلى الحديث المسند وقلنا أن المسند هو المستقل عند المحدثين يحتج به إذا كان سمس شروق خاصة تعلق الربان لأن اتصال السمد شرط في مبنى ديوان وهناك سروط أخرى ينبغي أن تتحقق فأول شرط اتصار السنب هو ما يدر عنه الإسلام أو المستد هذا المستد وهو المتصف يكون صحيحا يختز به إذا كان رواه محطر إذا كان رواه نقضي وشروط قدود الرواب هي وشروط قدود الرواب هي نقطة ثانية على بعضهما وأن حسن قادم أن أبقرها نتوقفه عندها عن الموصل وشروط إذن المسلم هو المتصل متى يقبل الحديث المسلم إذا كان إذا كان او إذا تحقق في غواسي شروط معينة ما هي شروط فنتكلم معنا في حصة القادمة إن شاء الله ونعوذ إلى درس التقن ونتكلم عن درس عن شرح بسمي. من يخرج لنا اليوم؟ no n'hiac l'a? No n'hiac l'a? Oh no? Anda film, eh? Provacol ei se nlessly ac também. Qual находici? Teno a location de obay nós... Todá mires o meulog realised, والله يا سيدي عشان خاطرنا يا ساره من الشروط الا يقال اخرهم مرحبا مشكور بارك الله فيك واحد احمر ارجو منك والله ان الله على رق انا انا محمد كما يعني كما نادى النبي كما نادى في الدفع عليه الله ما زال يذكر لنا شروط عقد الحج الجيد قلنا ان البيعه يصح الاصل فيه الصحه والحج اذا تحقق شروطه المصمم يذكر لنا اذن اتفق اذا الشروط المقدمه لنا شروطا لدي فتكلمنا عن شروط تتعلق بي الاخ شروط تتعلق بعائلتي تكلمنا بحثة الماضية عن الشرط التي تتعلق بالعقد وهي شرط أن يكون في البيع وفي عقد البيع ربا وتكلمنا عن ربا وفصلنا حقيقتها الآن اذكروا شرطا آخر وهو يتعلق بي المذيع. قال ومن الشعود أن لا يفع العقد على من شرعا ألا يكون الشيء الذي يباعه محرما وهذا الشيء الذي يباعه محرما أحيانا يكون في ذات المبيع وأحيانا يكون التحريب لا في المبيع ولا في التعدق لأطر البيت على المتبايعين, على المتبايعين قال محرم شرع الكنات عينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميجة والأطناع فالأشياء التي في ذاتها محرمة لا يجوز في ولا يجوز باتفادة منها لا يجوز بيعها فكل النجاة تحرم بيعها وكل أدوات المعاطي كالتطاوير وآلات المعاذه والصريب والأصنام محرّم بيّرها الخطر محرّم بيّره النجافات محرّم بيّره وكذلك ما لا نفعله الشيء الذي لا نفعل به لا يجاع فلناس الشروع أن لا يكون المبيع محرم هذا النبيع المحرم قد يكون ذاته فيكون الشر يتعلق بالمبيع فما ذكره في ما عن بيع الخبر والميت والأطناء فكل ما يحرم تقسناؤه وما حرم حول بيعه ويقول في هذا و بيع الميتة كما مثلنا ما في ادوات الكمال اتفقنا ادوات المعاق وكل الاصول محرم واذا ان يكون التحديد لا في المبيع ولا في ما يتعلق باثر العقد على المتداعي كان يتضمن العقد امر فيه اما برض وإما إذاية أو ظلم او غرض او غيره قال رحم الله وإما وإنك نجمه يشاركه وإنك نطقه طبيعة بالنجم ثم نحن نجمه للنجمه وعنده أعلى باهة وعنده أعلى باهة وشتيرات على ممكن. <الكس> من الجيد ان يتم التكلم على هذا الشيء. يستحق التكرار vana la porta tale. Vostra è di tornare. È stato ieri, ci traparamo. Io vedo il giorno. Lei ha letto il gelo, lei ha letto il gelo. Non mi sembra parte che stiamo a نعم هذه النصوص كلها تتالق بالنهي عن السلبيه الذي يتضمن ندايه الغير قال وان لا بما يترصد عليه من قطيعه مسلوب والاكذاب جاء لتقويه الاثار الاثار وتقوية المحفة بين المسلمين وجعله ثمة الناحة فكل ما في هذه الرابطة المالية بين المسلمين الشر منع قال كما نهل نبيه صلى الله عليه وسلم عن البيل على بيع المسلم والشراء على شراءه البيل والشراء على الشراء جاء هذا في حديث نبي عليه الصلاة لا يجعل أحدكم على رجل أخيه ولا يخطب على قربته إنسان يدخل السوق او يتبايع مع شخص فيتفق معه على فدعة ويمضي يا للأصل فيحدي ويقول له الجآل أنا أبيع لك بثمن أقل من هذا فيسرق البيعة ويعود إلى الثاني فالثاني باع على بيعة الأول وهذا يلحق الضار ببانع الأول في نفسه شيء أو أن يشتري على شراء الحين يجد إلثان يتساول مع شهر يشتري منه سلعة يعطيه ثمن فيسره هو ويقول لو أنا أردت بدل هذا الثمث أكثر فيأخذها من الأول وهذه المعاملات إنما تغير الصدور وتشق وتفرع بين المسلمين لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النجس جاء في الحديث لا تناجشه وهو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهو لا يأخذ أن يشتريها إلا ليضر بالمشتري أو ليمسع الجاهعة انسان يأتي كم هذا هذه السلعة يقوله بمئة جنا يأتي شخص يقول أنا أشتريها ب وعكري هو لا يريد أن يشتريها ولكن حتى يزيد المشتري من السلعة ويقول يشتريها بمئة وثلاثة فيتضرر بها الال ثاني نادي او متر هذا هو التناجي سواء اتفق مع الدائن على رصيد السلعه اليه او العكس اي أو لم يتفق المهم سواء ا ايمان يريدوا ببساطه حق الضابط او يتفق مع البالي أن ينشق الضار هذه البلوحة ومن الشار لماذا؟ لما, لما تنشق في نفس من الآلاف هذا ليس هو بيع ولا بيع المناقصة بيع المزايدة هو أن يعرض الإنسان فلعته في السوق ويقول من يشتريه فيعطيه شخص ثمن من فلعة ثمن. فلا ويقول من يجيب فيأتي شخص يطال شيء بكذا فيقول في من يجيب فيطال يتعالون في الثمن حتى ينقضع البيع إلى الآخر هذا البيع الجائد من المزايد والمناقفة عقدهم مثال زولة او المؤسسة تريد أن تشكري أو تبني مشروعا أو تشتري نوعا من السيارات فتعرف هذا على التجار فمن يأتي بنفس السلعة بثمان أقل تشتري نفسي فهذا يقول أنا أزع بكذا والأرض يقول أنا أزع بأقل بكذا حتى يتجن أقل ثماني فتش هذا يسمى المناقصة في المشاريع تكون عادة والكتران مزايدة هذا البيع جائد وقد باع النبي عليه الصلاة في بيجي وقال من يزيد أما البير على البير هو يكون بعد الاتفاق في الشريك يشري إذا ما شرقه يتفق معه ويقبل فيتدخل في آخر ليفتد العقدة ويدخل مشتري آخر أو دائع آخر هذا الذي سليه إذن من يدين او المزايد والمناقصة دائع البيض على البيع والثوب على الثوب والخصة على الخطة ونحن في بيوه البيع على البيع والشراع على الشراع والناس نالش وحرمون قال ومن ذلك أيهم المذعات تتاهمون لسبب لعبد وجود هذا المخالف وعادتها وقال الشر وهو وجود بالإلهة قال نائم صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحيم والرقيق الرقيق قلنا أن هذا كان قديما هما المملوكين المملوك من أن كان هذا عبر الحروب كان مما يغنم في الحروب الأسرى فإذا قسم الأسرى بين الناس اصبح مملوكا لصاحبي أو بالبيئ والشراء بعد وجود هذا السوء فإذا كان الإنسان عبدًا مع أمه مثلًا فليس منه أن يبيع الأم في سوق والأب والبن في سوق سيفرق او الأخ مع أخي وقد رمي هذا أنا صحابيه باع أخوين فباع هذا في سوق الآن في المكان آخر فقال عليه الصلاة والسلام ولا تبعهما إلا جميعا لا يفرق الإنسان بين الأبى وابنها فيبيع كل نتيجها فإن ذلك يتوقع الأبى إلا فخيمة وإن نبي عليه الصغير قلنا عبدالله من أنوال البيع دي المحرمة بهذا السبب كذلك هو الإجاية قال ومن ذلك إلا كان يعلم منه أنه يفعل معاقيا لمشتراك وهذا يدخل في قوله عز وجل وتعاونه عن الدفن والتقوى ولا تعاونه عن الدفن والدوار سيدا كنت تتبيع أو البالع يبيع سلعة حلالة سلعة حلالة طاهرة فجاء المشتري من يشتريها وعلم البالع وعلم الباكر انهم سيعلمون استيراد الحرار ما عليه زي بقوي عند الرجل ولا تعاون على الخير والشر ولذلك جاءت نهي عن بيته السنداح في السكنه لذا يجب في هجنا تشات ناس تواسليك يتخاض من هذه ويتشاجر فيحكي حكما في عكيد منك في السكنه وأنت تبيعه في الكين اللهم والطعام لا يجب لك أن تبيعه ترى أنه فاستعمله في إيجادة الرجل إذا فإذا علم البادع أن المشترية فيشتري سلعة ليستعملها في الحرار لا يزيد ذلك لا يزيد له بيع قال كاشتراء الجوز والبيط للقمى هذا كان لعل في الزمن المصنف رحمه الله كانوا يتقامرون بالجوز والبيت فلترهما مثالا فلترهما مثالا بما أعرف في زمنهما ماذا إن كان يشتري موت حلاقة وموت حلاقة إذا كان يستعمل في حلق وإنه يجب أن تجيعه إذا استعمل رسوله فإذا أجلت أنه قال إذا عليك أنه يستعلم أنه في الحرام فلا تدع إذا لم تتعلم جاء شراميكا سكين أو شراميكا شيء ثم استعمله في المحرق وأنت لم تعلم أنه يجيد به الحرام فلا شيء في ذلك أو إذا كان يستعمل الناس الحلال والحرام وغلوا بالحلال يا لا تستغى عليم انه سيستعبدو في الحر قال الزوج جدا ولا تعوا في العبره فلا تبع لهم ناسين به علم عقيه قال او سلاح فيت في الفتنه او قطاع طريق قطاع وهذا في البيئه كذلك في حياتك لا تؤجر ليس كأو دكان كلمة يبيع فيه آلات العالي أو المخذرات والدخان أو يستعمله للمنكرة كل التعاون على الضاطر محرم كل التعاون على الضاطر محرم فالله عز وجل محرم جعل هذه القائد في كتابه وتعاون على الضغر والتقوى ولا تعاون على الإسلام قال ونهى عليه الصلاة والسلام عن سلقت الجلد تلقي الجلب مع أن الناس يخرجون خارج السوء ينتظرون التجار يأتون من المدن ومن البواب يدخل السوء فيشتر منهم قبل دخول انسان إنسان يأتي باستلع من مستانه أو من مزرعته خارج المدينة يريد أن يدخل السوء سلع لا يعرف كم لم تساوي لما يدخل السوء يعطي المتابع فالناس الطاطح يخذون له الطريق ويشترون منه فنبيع قد يشترون منه بثمانها قد لما يدخل السوق يجيب السلعة أعلى من نباع سيلحقه الضرق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلق الجلب وعن تلق الركبان أي لا انتظر, انتظر حتى يدخل السوق واشتر منه بثمان السوق فإن اشتريت منه خارج السور فعطي الثمن الذي هو بالسور فإن بعت له بأقل من أس فإن اشتريت ذلك فهو بالخيار معناه إذا دخل الثور ووجد نفسه قد غرر به وداء لأقل الثمن من حقه أن يفرق قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث جلب قال لا تلقوا الجلبة فمن تلقى فشرى منه فإذا أتى سيده السوق أي ساجد فهو بالخيار ما معنى بالخيار؟ معنى إلا تخذ السوق ووجد بسه باحث من أقل هو من حقه أن يتراجع لو الخيار أن يلضي فيقول لا علي بأسودها أو هو يعني يحقى بمسيه ما يريد فمن حقه أن يتراجع في التجارة ويرجع في العتاه لماذا هذا النهي؟ لماذا هذا النهي؟ لأن فيه إذاية وفيه ضرر تلقى الرقبان وتلقى الجلس يلحم الضرر بالتادري إذ إن أنه يجد نفسه باع بأقل من ثمن السوق إذن أنبع لتظنها عن ذات وقال كذلك من النموذة من العين عليه الصلاة لعدم توفرها يا من غشلان فإن تمنا دخل عليه الصلاة والسلام مرة كدفته فوجد صبرة طعام فأدخل يده في الطعام فلما تبلدت وجد الطعام من الأسفل مذلل رصم فقال ما هذا قال يا رسول الله صابت المطر ولم يجبك قال إلا أظهرت من غشنا أليس منها فالغش من حق الضرب فكل ضيء تضبنا في الشفة ومحرم فوات أصلى خلعة رضيئة أو خلط كل ضيء يلحق العقل فو محرم وخاصة إذا أصر في ثمن السلعة إلى معرض إذن فنجد النبي عليه الصفر أتان حتى في التجارة بأجمل أخلاق بأجمل أخلاق ونهى عن المعاملات التي فيها دار بالمسلمين فالكريم حلال إذا لم يشبه هذه الأمور من الغرر المشاقه الا لا يكون المبيع محرضا لذاته كخبر او خمير او نجاسه او محرض وايل لا يتضمن العقد زيادة بالتغيير كبيع على البيع والشراء على الشراء والتمالكي والعش وتلقي الركبان وغير ذلك مما ذكرنا نعم ف ف بالنسبه لمصاريف السكن الضروريه بالعين مثل ما ذكرت مثل ما ذكرنا ان يؤدي من الضروره يا لا اقل من هذا كذلك ذكرت الحصه الماضيه ان شرط الجي الصحي هو ان لا يكون فيه دبا كذلك شرطه أن لا يتحايل على الجبابه بعض الناس إذا قيل له هذا محرّف فكر وقدّر يجد طريقة يحتاج فيجي بنفس المخالف بصورة أخرى وهذا كان فعله اليهود عليهم هذا محرّف وانتشر هذا الأخلاق بالأوزار المسلمين من الأمور التي هي لبعه ولكن ظاهرها مبايعا عاجية والمقصود منها في البال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب الجنة المسلمين وانشطاطهم هذه المعاملة ولم يقفل بذاتها ولكن قصد التحالف على سرع الله قال إذا تبايعتم بالعينة ورضئتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر وتركتم جهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم لا يصعر عن حتى تروج ما هي العين هي صورة تحايل على الذمه قال ان يبيعك العسل للناس في شخص انت لست تاجرا ولا في المال ورات تجيد السلعه وانما ممتلكك في الاموال فكونه هو كوزن الفائده رب واضح كل الناس حقه هو كل نفس ان شاء قال ابيعك للسلعه ابيعك هذه السلعه بئه الى اجل ابيعك هذه السلعه الشهر القادم تقيم لي الشل طيب خذها الان انا ادي لك بعض الال دنان بعده تدين لي الى ابتداء الان و... واعطيك ثمنها الان ب 800 دينار نعم فاؤجر السلعه واعطيهما فسيادتك وأنا أعطيتهم 800 بينات وباقر سهري في عطيني أساس ألف بينات ومئة بينات هي بينات فهو لم يقصد البيت ولن يقصد لا ولكن قصد المال جاء في البنوح بعطود الريبة سطر الغنات في قالوا بعد اليوم نبيعكم صيار اليوم نوطيكم سكنية ليس لها خلق عرض ولا سريد السنية عرض ولا سريد السكنات ولكن تريد معاملات يظهر النص أنها تجارية ولكن من لا يريد خلال إنما يريد المال فمن صور التحالف العين قلنا ما يرد قد أذيرك على الآن بمئة دينا الآن وأذق أبيع لك بمئة دينار لا على أجل خذ هذا الفلع خذ وبعد شارع طينه الدينار فلما يقف ينعقد البيت يقول أشتري منك الابتلع الآن لخمسين دينار فيعيده فيعيده الفلع ويعيده وبعد شارنا لعطين مئة دينار مقابل خمسين فكعلنا واختاره خمسين دينار وَرَدَ لَهُ مِعْتِي مِعْتِي وَالسِلْعَةُ تُكُلِّمَ عَنْهَا فَقَطْ هذا من التحالي. قال وَمِثْ يُلْقِبَ الصَّارِيْحِ أي في الحرمة او في الحرمة التحالي على المرأة سوى كان لبراه فهو محرم في العقل أو تحالي كذلك محرم في العقل هذا إذا بِعْتَ واشتريت نفس السلعة من البائع أن إذا لأتا لشخص واشتريتها من آخر بأقل فهذا تسمى التورق واختلث فيها العلماء التورق أن تبيع لشخص سلع وتشتريها بثمن أقل من غيره والعين أن تبيع لشخص بثمن مؤجن وأن تشتريها منه بثمن معجن من نفس الدائم فهذا بأقل ثمث فهذه ينميها قال قول التحيّل على الزمان الثمين كذلك من المحرّمات التحيّل الأنواع يعني الشيء الكثير على الباطل الكثير التحيّل على قلب البيت مثلا إنسان يقرر الشخص ما مئة دينار أو عشاله دينار إلى أجل القرض جعله النبي عليه الصلاة والسلام نصف الصدقة أجعله نصف الصدقة لماذا؟ لأن فيه إعادة والقرض المراد به وجه الله ومساعدة المرساد فمن زعل من وجه الله له نصف صدقات كأنه تصدق لو اخذت صدقتي بمال الذي يريد الربا لا يريد الاعانه بالقرض يريد الربا يريد يحضر في القروض كل ربا كل قرض جر منفعه فهو ربا اذا كيف يتحايل يقرض شخصا اشاله هنا الى شهرين جاء الشهر وليس له مال قال عز وجل وإن كان ذو أسوافين فنظرت إلى منكم إذا كروا الزين وكان الذي ليس لو وجب شرعا أن تنتظره بل إذا كنت غريب تعطيه من الصباح لأنه مدينون غريب أو غارب فهو كيف يفعل قد أعطيني عشر التي أبينونا لك بها يقول ماهي حسنا خذ هذه السلعه وهي تساوي 20000 دينار اذا بيخوها بعطيني مال سيذهب ويزيدها ب 10000 دينار ويعطيه مالا وبعدها اخذها القاضي وماذا بقي على جنيته دينجدي 20 دينار 2000 دينار تحايل ليوضع من الدين من في العشير مقابل الشهر الجديد إذن فزاد في الدين لأجل الأجل وهذا هو ربزيما من الذي كان في جاهلية الضغر أذك بدل أن يقول وقعني الدراء طيب الشهر القادم أذبني عليها قال لي بواضح إذن كيف نفعل خذ هذه العبعها وثمنها أكثر من هذا بعوامل الدين القديم فيبغوا بثمن الدين القديم أعطيه إياها وتبقى الثلعة في ذنبه ثمنها ذات الدين القول هذا تحال والله عز وجل يعلم ما في الصدور فكل دريبا واضح محرم وكل معاملة فيها تحال الأعلى الربا نشيها محرم قال عليه احمد الله ومثل لبصاليج التحيل عليه بالعينه او التحيل على قلب الدين او التحيل على الداء بالقلق او التحيل على مثل القرض من امي قضاهم من هذا النوع من القرض او كهذا ان ذلك عارض ان تكون الطالب بذلك ان نعم من الساحه الرياضه هو انتفاع مع الخرج قال اعطيك فرنا فكيف دينك اعطيك 100 دينار نيشان وترد لي اشارفه 200 هل هي طيب أعطيك عشر ديماء وتعبيني سيارة شهرا أتمتع بيها المطأ تمتع بيها فهو لم يزد على القرض المال ولكن زاد منفاعة وكل قرض يضع منفاعة أو منفاعة فهو ريبا سواء منفاعة منبوسة أو العلوية سبتع في بيت أو بسيارة أو يأكل معاه قال أطرمك هذا المال إلى شرق وكل أسبوع العشاء عليك هذا العشاء هو ثوائد على ذلك القرض ولكن الناس يريدون أن يغيروا وكثير من الناس يعني ينزق بها دي شيء فنجد يعني متعاملين بذيذة كلما استضع أو اشتبع أمرهم وظهرت الربس العقد الذي يتعاملون به يأتون بصورة أخرى فتجد الناس يرجعون وراء ومعلوم أن جهات المعينة لا تريد التجارة فقط فقط بالإنسان يدخل السوق يريد ذبح يريد التجارة ليطعم أهل أمير ليغضائه وشخصه قصده الأبواي فقط كل مرة يعنيه بالاشنوب وبالمعاملة هو لا يريد فلع وإنما يريد المال والمشف فالي في العقل يتخفى أو يحتال بها على البيض فكل ما كان كل عقب تضمن لبا صريحا او لبا مخصي بحيدته فهو حكمه واحد وهو عدم الهد فلا بد من عقود أن تكون أو للجنوع حتى تكون حلالاً أن تكون بعيدةً عن الغبار ليس فيها لبن صريح ولا تحايل على الغبار وما زال المصنف رحمه الله يذكر الشروط في البجوع ونسلط الشخصة القادمة إن شاء الله نذكر ما بقية مما زال المصنف عليه ونكتسب بها للقدر فالله عزيزي الله ينزعنا مننا كمعنا ونزعنا من الذين يسمعون الطورة في الدنيا ونفسرة الله ومحمد الله ومع ذلك